ومن الله مع الذين اتقوا والذين هم مخفر الاحسان للانتاج الاعلامي والتوزيع نقدم لكم هو نستغطل هو نستغطل به عليه نشكوه ولا نحوه فبربنا بالله نسوره اغفر لنا سيئات إنه من الله وما يضل من هاديا واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله عليه وسلم عبه ورسوله هو قديره افسن الله عز وجل بين ايدي الساعه بشير ونديره الله في الله عليه ونصح الامه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه فصل ما تربي وتسليماته عليه اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر العيون وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في الله وتعالى كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين على من جلابي بهن ذلك أذناي ورثنا فلا يزيف وكان الله وفرا فهيما سورة العز هذا نداء من أعظم نداءات الكتاب العظيم هذا فإن الله تبارك وتعالى نادى المؤمنين بتسعين نداء بطول يائس أن لنا أمر ونادى من اربعين نداء يا اهل الكتاب ونادى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو اشرف الخلق ثلاث عشرة مره في كتابه الكريم من سور كلها مدنية. هذا أحد هذه النداءات يخاطب الله عز وجل فيه جميع نساء الامه ولكن الله تبارك وتعالى خاطب الاعمال وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بنفسه بنسائه ثم ببناته ثم بنساء المؤمنين ولهذا فاطبه الله تبارك وتعالى نطرد إياده النبي والنبي كل بشر كل ذكر اوحى الله إليه بشرح فإن أمي غبيتا لتنبيع هذا الجرح فهو رسول فرسولنا صلى الله عليه وسلم رسول ونبي نفعه الله تبارك وتعالى بقوله النبارك وتعالى ابرا وابصره الله تبارك وتعالى بقوله يا ايها قم فانذر ولكن كثير ما يخاطب الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله يا ايها النبي وخطاب الرسول في النبي لا ينقص من قدره شيئا فان الله تبارك وتعالى ذكر انبياءه في سوره مريم فذكر بعض الانبياء بقوله واذكر في كتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر في كتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وذكر ابراهيم عليه السلام وهو افضل منهم جميعا بقوله واذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا الله تبارك وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع بقله ايها الرسول وفي مواضع بقله ايها النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه المواضع لأنها وحي من الله تبارك وتعالى عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراءه بن مالك حديث دعاء النوم فقال له آمنت بكتابك الذي انزل وبنبيك الذي ارسل ثم سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم منه فاخر ابا قال امنت بكتابك الذي أنزلت الَّذِي وبرسولك الذي ارسل فقال ما هكذا قلت له قل امنت بكتابك الذي انزل الذي ارسل فهذا من اشرف خلق السماوات والأرض لأفضل الخلق طيباً وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي كل أزواج وهن أفضل النساء على هذه الأرض وبنات وهن تدارك ونساء المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدين عليهم من جلابي الهند والبيان الظاهري الذي يلبسه كسلوك التيار الذي تلبسها المرأه في بيتها هكذا جاء التفسير الله تبارك وتعالى يأمر نساء الامه ضابطه في البداه الحجاب وان يكون هذا الحجاب ساترا مستوعبا لجميع البدن قد الله تبارك وتعالى بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته لان الامر لابد ان يكون قدوه بفعله قبل قوله ولهذا بدا الله عز وجل الخطابه بهذا النداء لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وان الله عام لجميع النساء كما قال الله تبارك وتعالى يا الذين امنوا هو ام قصكم واقيموا النار وقودها الناس والحجاره فبدا الله تبارك وتعالى بالنفس وبالاهل ثم بعده على الإنسان أن يأمون الناس من قرآن إخوة الإسلام قاطب الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا الندار وبيّر الله تبارك وتعالى العلم من هذه الحجاب ذلك أدنى أي رخم فلا يؤدي قال عمر رضي الله عنه أي رخم لأنهن حرائب لسن في إيماء ولا عواهر المرأة في الجانبية كانت على صفية منهم الأثرات التي تهتم بتوبها وبعفاقها وبصونها ومن كل الأمام التي تمتهمها وأحياناً يعتدع على عرضها وأحياناً تمارس الفاحشة بنفسها فأراد الله تعالى للحرارة من نساء المؤمنين أن يتميزن عن الإيماء وعن العوادث فان الامه ليست في الحجاب الكامل وان العاهره لا قيمه لها في المجتمع لانها اسقطت قيمه نفسها اسقط الله تبارك وتعالى قيمتها نهى الله تبارك وتعالى عن زواجها واختار الله تبارك وتعالى للمؤمنين المحصنات من الذين امنوا والمحصنات من اهل الكتاب والمحصنه هي التي تحافظ على عفتها من هنا خاطب الله تبارك وتعالى هؤلاء النساء لأن المحافظة على الحجاب تميز بين الخضرة وبين العمر وتميز بين الشريفه وبين العاهرة ولذلك يفت الإسلام هذا ما نحتاجه اليوم في بلادنا وفي سائر بلاد العالم كثير من الطاثين المغدين ينادون بتحرير المراه وإنما يريدون الشهوات المغرضة فهم الذين جعلوا المراه أمتنا تعرض الاسواق تعرض في الله فان الناس ترجع الى الجاهليه هؤلاء هم الذين ادوا لتحليل المره اذهب الى مهبه تجد انسانا بلا ذمي وبدونه يحس ويشعر يريد البغاء او لمجرد Inna الذين نادوا بتحليل المراه هم الذين اضطهروها ولو كانوا يهتمون بالمراه ككائن وكانسان نهتموا بكبار السن ونهتموا بالدميمات ونهتموا باللائي خلقهن الله عز وجل على سواد اللوم وانما تجد اغلبه الميلات واغلبه اوراق الصابون واغلبه المواقع في الانترنت وفي غيرها لا تعرض إلا الشابة الحسنى حتى إذا تقدم بها العمر ألقيت في مزبلة وبحثوا عن تقوم مقامها هؤلاء الذين ينادون بتعليل المرأة وهذه هي عادة اليهود منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا من النرأة أن تتنازل عن حجابها ثم أن يضحكوا منها وهذا ما فعلوه في سوق بني قيل قائل جاءت الراتم وجلست عن تصايا لتشتري منه شيئا فعطت متوها فلما قامت انكشفت رجلها فضحكوا منها وهذا هو الذي يريده اليوم ان يكسفوا حجاب المرى حتى إذا سقطت قيمتها في مجتمعها وعند أهلها وعند ربها ضحكوا منها وفرحوا بما افسدته في هذه الارض وبحثوا عن اخرى تقوم مقامها في هذا المجال النبي صلى الله عليه وسلم يبين ايما امراه كشفت ثيابها في غير بيت زوجها فقد كشفت الستر بينها وبين الله الحجاب ستر كما انه ستر بين اعين الناس وبين المراه اذا خرجت من بيتها فانهم ستر الله عز وجل عليها فاذا كشفت هذا الحجاب عن نفسها فقد كشفت عنها ستر الله عز وجل والمسؤوليه مسؤوليتكم ايها السامعون فان الله تبارك وتعالى سائل كل راع عما استرعاه فالرجل راع لبيته ومسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها وان التهاون في الحجاب اخوه الاسلام انما يدل على الديانه والديانه هي نوع مهم للعاطفه الانسانيه التي اودعها الله تبارك وتعالى للرجل عاطفه الغيره وعاطفه الغضب على عرضه يمسكها الله تبارك وتعالى من بعض الناس فتجده كالخنزير يرى الخبث في اهله ثم لا يحبب الساكنه النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا مكتوب على باب الجنة لا يدخل هذه وهذه المرأة المتبلقة لم يكن هذا التبرج الذي نشاهده في عهدنا موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السوء الذي سيظهر بعد عهده صلى الله عليه وسلم هذا التبرج سنفاه من اهل النار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من سلفان من أهل النار لم ارهما رجال معهم سياق كاثناء في يضربون بها الناس وهم الشرط ونساء ما عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسلمه البخت المائله لا تكون الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسير كذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم يَا سَيِّدُهُ النساء يَنْظُرُ ينظر إِلَّا مَنْ حَاشَاهُ نِسَاءٌ, نساء كَاسِيَاتٌ الْوَاحِدَةُ مِنْهُنَّ تَرْتَدِي بِرَجْلٍ وَلَأَجْمَلُ هَذِهِ الثِّيَابُ لَيِّنَةُ الْمَلْمَسِ رَقِيقَةُ الصُّلْعِ تَلْتَصِقُ بِبَدَنِهَا فَتَصِفُ هَذَا الكسد في كل فِي كُلِّ نُدُؤٍ مِنْ نُدَائِهِ كَأَنَّ النَّاظِرَ انظر الى دقه التعبير النبوي كاسيات عاليات مائلات عن الحق وعن الخلق وعن الفضيله ومميلات لغيرهن فتراهن العفيفه وتراهن الحره فتنظر الى هذا المشهد من يعجبها فتقتدي قدوه السوء فتصبح كما كغيرهن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم النشطة التي تكون على تلك الرؤوس الخاوية من الدين ومن الخلق ومن الحفقة ومن العقيدة قل أسهنك أسلم دي المخت كأنها الشعر النابق على سلام الابق عندما يقع على احد الجانبين فالشعر الحديث هي نشطة البغاية أي العاهرات وهذا ما مشاهده إخوة الإسلام لقد كان العهر, العهر في عهود ماضيه يمارس في طبقات معينه من المجتمع وله اماكن للذين خانوا وخسروا يقفون الصفوف ليمارسوا هذه الرذيله ولكن الان للاسف دخلت هذه الرذيله في بيوت كثير من الافاضل بسبب المخلف وبسبب تعقيد اجراءات الزواج وبسبب وسائل الاعلام الفاضحه وبسبب التغنيه التي لم تستغل استغلالا استغلال جيدا وبسبب اصدقاء وصديقات السوء، وبسبب الجامعات المختاره وبسبب الحدائق العامه التي فتحت برذيله حتى الساعات الاولى من الصباح دون قيد أو سؤال بسبب الاجانب الذين دخلوا الى بلادنا بلا قيود وبلا شرط غائباً عن هذا الفساد الذي نجاهده بل إنما فساد الناس في معايشهم هي نتيجة عن هذا الفساد ظهر الفساد بالبر والبعر بما كسبت أيدي الناس الفساد المقصود بهذه الآية هو فساد معيشة وضيق ذات اليد بما كسبت أيدي الناس أي بما أفسدوا من أخلاقهم أفسدوا أخلاقهم فأفسد الله عز وجل معايشهم والدواء موجود في كتاب الله عز وجل Innym الحياء, innym عفاء, innym الطهر Inna الانسانيه في اسمى معانيها تعاطر عن المراه من بيت ابيها الى بيت زوجها لتصبح اما ترعى الادمان وتخرج القاله وتخرج الاذقياء لا لتصبح سلعه ممتها وكره تتقاطفها الاقدام يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين Alhamdulillah, علينا من جلاله هند الله الله عليه są to osoby, które są w stanie zainteresować się tym, co jest w stanie zainteresować się tym, co jest w stanie zainteresować się tym, co jest w stanie zainteresować się tym, والنبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الحافظات اذا صبت المراه خمسها وصارت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها دخلت جنه ربها هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بان محافظه المراه على نفسها سبب مباشر لدخولها لله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى قد امتدح سيدة من سيدات نساء العالمين بحب الفضل وبالبعد على تياد وقل في كتاب مريم لذين تبدت من أهلها مكانا شرحية فاتدخذت من دونهم الحجابة فأرسلنا إليها روحانا فتنكت لها بشرا سويا إن الله تبارك وتعالى ما مدح ممدوحا بكتابه تبارك وتعالى بشأن النساء إلا بالعفاف Być على الفحشاء كذلك dla عن ale dla nas, dla من dla nas, dla nas, dla nas, dla nas, dla nas, dla nas, dla nas, dla nas, dla nas, بعض nas, على nas, dla nas, dla nas, dla nas, dla nas, وهذه حقيقه المنافقات في كل مكان موجودات ولكن نسال سؤال اذا نفذ مجرم جريمه بثياب الشرطه هل نحنن على الشرطه ان تلبس هذه الثياب اذا نفذ مجرم جريمه بثياب الاطباء هل نمنع الاطباء في العالم من مواصله مهنتهم ومن ارتداء ثيابهم لماذا نركز على الجرائد التي تقع من بعض من يبتدين الحجاب وهن لا يعلمن حقيقه الحجاب ان الحجاب فرض واجب امر الله عز وجل به وامر به رسوله صلى الله عليه وسلم وفي البخاري أم سلمة لما نزلت ايه الحجاب خرج نساء الأنصار وعليهن اكسيه سود كان على رؤوسهن الغربان من السكينه والوقار هكذا علمنا ديننا وهكذا أمر ربنا وهكذا بلغ نبينا وهكذا امتثلت نساء صحابته الكرام ونساءه في بيته صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي ان نكون فان هذه المراه صمام الامان لهذا المجتمع ويقول عمر رضي الله عنهم ان المراه لحم على وضع ما لم يدب عنه ولهذه الحكمه مغزاها العميق ان المراه لحم على وضع كان من عادة العرب من جاهلية أنهم إذا نحروا بعيرا وكان اللحم قبل أن يذهب به إلى البيت على الوضن وهو الخشب الذي يقطع ويكسر عليه كانوا لا يضغطون عنه أحدا هذا من عاداتهم ومن تقاليد تقاليدهم يأتي كل إنسان ويأخذ فإذا كان اللحم على الوضن لا يسأل عنه, لا يسأل عنه احد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 لما نزلت ايه سوره النور وانه يجب على الرجل اذا وجد غسيله في بيتها ناتي أربعة جهداء قال له سعد بن عباده رضي عنه الله عنه قال الله لو وجدت رجلا مع امراه لاضربنه بالسيف غير مصباح ومعنى اضربه بجبته وانما اضربه بحده فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتحجبون من غير السعد والمنح الذي نفسي بيده إني لا لاغير منه وَإِنَّ الله لَهُ هو اغير مني ولهذا الْفَوَاحِشَ الفواحش ما ظهر منها وَمَا طهر وطب خوب منستهين الناس بهذا الحكم ان الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بط ثم سكن علم الناس بأهل فان النبي صلى الله عليه وسلم حذر ان الدنيا حلوه خطيئه وان الله مستخلفكم فيها فنادى كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت النساء اخوه الاسلام هذا ما حضرنا في هذه الآية ثم هناك أمر جلل وقد ودعنا في هذا المسجد شيخا جديدا واماما فاضلا من ائمه هذا المسجد ومن علماء هذه البلاد الشيخ التبديل علي خلفه اطيب هذا المسجد السابق ومعلم القران لهذا المسجد وفي غيره وخيركم من تعلم القران وعلمه ورجل لا يستهان به في طباعه مصحف افريقيا وهذه صدقه جاريه نسال الله عز وجل ان يضاعف له بها الحسنات تعلم القران وعلمه وخيركم من تعلم القران وعلمه ذو خلق وذو جميل طيب وذو معشر حسن لكل من عاشره فنسال الله عز وجل ان يرفع درجته في وان اللهم اعطنا فيمن اعطيت و اعطنا فيمن اعطيت و دعوتنا فيمن دعيت اللهم ولا عليك من عليك ولا يذل اللهم ارحمنا ما عليك اللهم اعطي انفسنا تقواها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اعطنا لاحسن الاخلاق لا يهدي باحسنها الا انت واصدق عنا سيئا وفي بيوتنا وفي مجتمعنا وفي بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم ان نسعد بهذه الساعه ان تغفر لنا اجمعين ولعبادنا وللمؤمنين وما يقوم الحساب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوم الى صلاه